صلاح الخير برعاية فودفول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن انت ما اعتمد في خططيني انا حلمت يا حسين حلمتي حلمت اللهم اجعله خير خدي خدي كوبايه المايه دي اشربي شرب شويه مي اهدي اهدي كده يا اعتماد ايه, ايه حلمت اللهم اجعله خير ان صلاح ماسك ورده والورده دي بين كده ان ريحتها حلوه زي ما تقول كده فل ولا ياسمين طب ما هو حلم حلو قوي اهو يا اعتماد امال صاحيه من النوم وفزعتيني ليه بقول لك انت من الصبح بدري تاخدي بعضك وتروحي تجيب ابنك انا مش ناقص خاوت الدماغ الا قولي يا حسين تفتكر يعني صلاح مبسوط بقعدته هناك دي ابنك لو مش مستريح كان زمانه جه معانا امبارح ده لازم في اوضه الراجل زي ما يكون عمر ما شاف اوضه قبل كده بقول لك ايه هو مش الراجل ده اللي اسمه حازم يعني مهندس وعنده شركه ايوه وبين عليها شركه كبيره قوي انت ما شفتيش العز اللي هم عايشين فيه طب ما يشغل صلاح عنده مش كفايه اللي هم عملوه فيه حبه حبه اعتماد وبعدين بصراحه كده انا مش عايز اشغل صلاح عنده من باب التعويض كرامه ابني فوق كل شيء ايوه صح هو صلاح شويه <تصفيق> ما هو ابن حضره الناظر طب متحرك يا اختي اعملي لي شاي بلبن قبل ما اصلي الفجر مفيش لابه خلاص هشربه ساده احط لك فرع نعناع صباح الخير صباح النور ايه يا راجل انت هتفضل حابس نفسك في الاوضه بتاعتي كده كتير ما انا خلاص بعد ما كسرت الرجل بتاعتي بقيت عاجز وانتو السبب متقولش <تصفيق> <تصفيق> كده يا راجل كلها كام يوم وتقوم زي الحصان ايه رايك تاخد البريكفست بتاعك في الجنينه إني متعود أخد الإنجليش بريكفاست بتاعي في القوتيل على نصة الشارع بتاعنا لكن زي بعضه تفضل زوء الكرسي حادر حادر يا فاطمة بالراحة أيوة يا بش حضر لنا الفطر في الجنينة معقولة حضرتك هتفطر في البيت وكمان في الجنينة أيوة أيوة وده كله طبعا عشان خطر عيون المهندس صلاح شكرا شكرا زوء الكرسي تعالى يا حبيبي هو بوبي يا صغير اكيد يا حبيبي طالما مش موجود في الاوضه يبقى اكيد خرج انت لسه خايف منه ايوه ما تخافش يا حبيبي انا هحاول اقنعه انه يسامحك انا خايف كمان ما يجي اللي تحت ده اليجل المتكسل لا يا حبيبي <تصفيق> ده ما تخافش منه ده صلاح بني ادم لطيف خالص اسمع كمان شوية انا حاخدك وننزله واول ما تشوفه تعتذره تقول له سوري اوكي انا خلاص كيهت العيبيات زي ياسمين انا هيكب موتسيكلات <تصفيق> اسمع يا عمر لحتيكب عيبيات ولحتيكب موتسيكلات لما تكبر ايبا اركب اللي انت عايزه انشالله حتى تيكب دبابه فك يا حيلة يا مامي <تصفيق> هلا قولى صحيحه يا باش مونس حازم هي الفيلا دي من تصميم حضرتك؟ اه طبعاً. إيه رأيك؟ جميلة جداً جداً. حضرتك مرة قلتنا في محاضرة من محاضراتك ان نمر واحد في التصميم الكويس استغلال المكان من غير ما نستهلك مساحة كبيرة في المكان، صح؟ بالضبط. تبص شايف حضرتك الجراج اللي هناك ده؟ أيوة. ايه رأيك لو عملنا على سقف الجراج ده بالكونة؟ وفتحنا الشباك اللي هي في الغرفة دي، شايفوا؟ يبقى طراز كبير قوي يسمى مع الطراز اللي في الغرفة الثانية دي؟ فهي فكرة هilda. دي ياسمين حتسوى حاوي بها؟ بجد. ليه؟ عشان الغرفة دي بتاعت ياسمين. بقول لك إيه؟ لي تصميم بالكلام اللي بتقوله ده ولو عجبني هنفزه فوراً بس بشرط انا اللي هشرف على التنفيذ ملك ملك لا مفيش حاجبني بس الموضوع ده هياخد وقت يو انا ورايا ايه ما انا كده كده قاعد اه اه اه هو انت ان هو يتعيش معنا على طول آه, اه اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي فيه يا مش عارف مش عارف حاسس ان جسمي كله مكسر انت متأكد ان الدكتور غتت قريبكو ده دكتور كويس ولا ابعت اجيب دكتور على حسابي انا معاك انه غتت لكن للاسف هو دكتور شاطر انا مش عارف ازاي ده يبقى قريب مدام شاهد تصدق تصدق ان انا اول ما فوقت وفتحت عيني لقيته في وشي اغم عليا تاني يا ريت هتسمع كلام اللي انت بتقوله ده قال ايه فكاني انا الوحيد اللي بقول عليه غتت علشان بغير منه ايه ايه معقوله مهندس حازم الحريري يغير من البني آدم ده أيوة يا سيدي علشان اتقدم لشاهي زمان وكان بيحبها بقى المهندس حازم الحريري اللي كان مقطع السمكة وديلها ومجنن البنات كلها بتاعت الجامعة يقفوا صاد واحد زي ده ده معافي <تصفيق> إيه ده هو انت عرفت ان انا كنت كازانوفا ايام ما كنت طالب <تصفيق> <تصفيق> <كتب منه> <حكت navy> دي دي اه دي عقد استا منه طبعاً, طبعاً. <تصفيق <تصفيق> ده انت <صويديك في> الجامعة <تصفيق> بس الكلام ده كان زمان يا راجل زمان قوي <تصفيق> يا دكتور ما فيش دخان من غير نار يا ابو عاصمين يا ريم هم لسه بيتكلموا عن امجاد بتاعت زمان لحد دلوقتي ده حواديت حواديت يا استاذ ولا حواديت الف ليله وليلة ايه ده هتوقعني من على الكرسي يلا ايام وراحت لحالها خلاص يا ابو صلاح لا يا عمنا يا عمنا انت لسه شباب وزي الفل اه فل اه ولا هنادي فل لا بالذي مضى بس بقولك ايه مم. دلوقتي بقى مفيش وقت وتقدر تقول كده كمان مفيش نفس مم. صلاح صلاح صباح الفل يا كبير انا نفسي بالواد ده بيزعق كده على طول ليه مسكين مسكين مسكين تخين وسمع تقيل صباح الخير يا باش مهندس صباح النور اهلا اهلا يا حبيبي حاسبكوا بقى مع بعض ابو صلاح عشان عندي ميتنج مهم في الشركة تفضل انت يا باش مهندس <تصفيق> لابسه كده ورايحه على فين يا ياسمين عشان الحق اروح الموقع كفايه اليوم اللي ضاع امبارح اه عايزه تفهميني انك رايحه بدري كده عشان مهتمه قوي بالشغل امال يعني حكون مهتمه بايه والله شوفي انت بقى ما انت عارفه عشان اخد الشنطه بابا كلها نص ساعه وهيفتكر موضوع المنتجع ده وهيبتدي بقى يطاردني في كل حته في البيت كل اللي انت بتقولي ده مزبوط بس ياريت ريت عليه اللي اسمه ده صح صح لا مش صح مش قوي كده يعني كل الحكايه ان انا يعني عندي فضول عايز اعرف شكله ايه يعني طب وانا كمان عندي نفس الفضول انا هاجي معاكي هاجي معاكي اوكي ما عنديش مرق بس يا ريت في خمس دقايق مش كل يوم بقى تاخدي نص ساعه في اللبس اوكي هاجي 3 دقائق يا ريت رجلك كانت اتكسرت من زمان قاعدين بنفطر في الجنينه وقدامنا حمام السباحه وفاطمه بتخدم علينا وصوت العصافير صوت العصافير يا ابو صلاح ده انا ما كنتش بسمع صوت العصافير ده الا في الافلام والمسلسلات ايه أنا هفضل ارغي كتير كده وانت هتفضل قاعد كده زي اللوكمية؟ ياسمين مش عاجبها اسم صلاح يا سيد قال ايه بتحب اسم أدهم أكتر؟ وشكلها كده معجبة بأدهم بسيطة، نمسك الواد أدهم ده نضربه علقه موت ونقطع رجلين المنطقة خالص ومروح يا سيد <تصفيق> يا جدع انت بهزر معاك ما انا عارف ان صلاح هو أدهم وأدهم هو صلاح ده ايه الذكاء اللي انت فيها دي تفتكر يعني يا, يا سيد ايه اللي عجبها في ادهم وليه مش طايقه صلاح مع ان ادهم صوت بس لكن صلاح صلاح صوت وصوره ولا تزعل نفسك بعد الحركه اللي عملتها النهارده هتقفل من ادهم خالص يا نهار ابوك اسود هببت ايه رحت رمت لها الشنطه عند الحج علي الغفير وطبعا هي هتحاول تتصل بأدهم وادهم مش هيرد طب افرض بقى ادهم رد عليها ما انت عارفه ده بقى ناقص وممكن يعملها تفضل هتتصل بيه ايه ولا تعبرها؟ صح اما وريتك يا اسمين الكلب بقى سلاح تقيل على قلبك ماشي ازا وصلت يا معلم؟ هاي سلاح هاي سيد هاي فريدة ياسمين افندم مش تقولي صباح الخير صباح النور ما تيجوا تاكلوا معنا كده لقمه بسم الله مرسي أنا بصراحة نفسي قوي بس للأسف عندنا ميعاد مهم أنا وياسمين ميعاد مهم حياتك لا تاخد بمبة يا سيد يلا يا فريدة حنتأخر أوكي خلي بالك من نفسك يا سلا يلا لا. هستغلناك على يا فريدة شوري يا سلا هي فريدة مش هتركبوا الموتوسيكل ولا ايه؟ لا يلا باي تعالي هنا هو عارف منين ان انا عندي موتوسيكل؟ واناش اعرفه وبعدين ايه؟ ولهي كده وادها ما بيردش كمان تلاقيه خايف يرد لا تقلقي من الميعاد تعالى اسمعني ادخل ادخل اتفضل يا كمان سليمان واصل يا اعتماد طب دخلوا الصالون ربع ساعة والأكل حيكون جاهز لا لا أكلت الحمد لله قبل ما يجي. لا ده مش ليك يا سليمان ده الرضعة بتاعة الصلاح <تصفيق> سليمان ايوه يا فندم عندك شنطتين في الصالة نزلهم معاك في العربية فيهم اي شنط دي اعتماد دي شويه غيارات كده لصلاح يا نهار مش فايت كل دي غيارات يا اعتماد او يكون ادي الغيارات بتاعتي عجبك كده يا لا طبعا مش عاجبني هو ايه اللي مش عاجبك يا سليمان؟ اصل انا سمعت ان مدام شاهي هتشتري هدوم كتير قوي للمهندس صلاح. ليه يا اخويا؟ هو حد قال ان ابننا عريان؟ ده عنده هدوم تكفي اربع شعوطة زيك. انا بقول اللي سمعته. خلاص خلاص يا اعتماد وبلاش راغي، عايز انزل اروح المدرسه. ليه؟ هو انت مش هتيجي معانا؟ لا بس بعد ما اخلص الشغل هعدي عليكم، اعملي حسابي في الغدا. انا سمعت ان مدام شاهي هتجيب اكل جاهز النهارده كتير قوي لا يا حبيبي انا ابني ملوش في الجاهز هو انت اديتيله فرصه لحاجه ابدا عشان يبقى ليه ولا ملوش انا سمعت ان حضرتك مرتبطة بالمهندس صلاح زيادة عن اللزوم هو انت اراخر مالكش شغلانة غير انك بتسمع وبس هو الانسان ايه غير ودني يسمع بيها وايدين ياكل بيها وقرع يضرب عليها طب يلا اخوي يلا اقرع يلا يلا قدام يشيل الشوانة واستناني في العربية عشان توصلني المدرسه خلصنا من غباوه سيد حيطلع لنا سليمان ده ايه القمر اللي منور الجنينه ده صباح الخير يا طنط صباح النور يا روح قلب طنط تعالى يا عمر سلم على عمه وقول له انا اسف انت بقى اللي كسرت رجلي ما لو كنت طويل شويه كنت عملت ايه انا مش هعمل كده تاني كويس بس انا ليا عندك حق عرب مش فين فهمه يا سيد فهمه يعني من هنا ورايح تسمع كلام عمه صلاح مفهوم ماشي يلا بقى يا عمر عشان تفتر يا حبيبي مش عارف اه وبعدين احنا قلنا ايه لو ما سمعتش الكلام حجبلك لك العسكري يشنقك خلاص خلاص هفطي في حد يا راجل يخلي سليمان الزفت يعلمه السواقه لا لا لا لا ما هو عمر خلاص مش هيسوق خالص الا لما يكبر مش كده يا عمر ايوه لما اكبر هسوق دبابه دبابه <تصفيق> ابنك عنده ميول عدوانيه يا مدام هنعمل ايه بس من الفراغ طول عمره قاعد لوحده طبعا باذنكم هرد على التليفون وارجع على طول اتفضلي اتفضلي خدي راحتك بقولك يا ابو صلاح انا هكوت رايح فين يعني كده هعمل موطه بالتاكسي وهرجع الغدا طب زقني بقى معاك كده لغايه المكتب انت هتسيبوني لوحدي خلص فطار وتعالى اقعد معايا مفهوم ماشي الو صباح الخير يا عاصم صباح النور يا شهد انت ما جيتش امبارح ليه هنبتديها كده بقى ولا ايه لا لا لا انا انا بس بصراحه فكرت يعني ان انا افوت اول يوم. حد ما تظبط الموضوع مع حازم لأنه لو كنت موجود كان حيتعصب أكتر ما هو عصبي ليه كده؟ حتى حازم بيحبك قوي بيحبني؟ يعني هنتحك على بعض يا شاهي ما انت عارفه؟ أول ما بيشوفني بيركبه مئة عفريت يا راجل حرام عليك وما العقد الإشراف الطبي اللي عمله في المستشفى بتاعتك تسميه ايه؟ <تصفيق> العقد؟ ده ده انت اللي خلصتي يا شاهي ما تتحكيش على نفسك المهم انت هتيجي امتى انا هبعت ايمان دلوقتي حالا ها وحاول اقعدي بعدين مفيش حاجه اسمها تحاول لازم تيجي الولد ده امان عندنا وهو عامل ايه النهارده الحمد لله كويس قعد في الجنينه مع عمر قعد <تصفيق> مع الجنه جني ايه بس ده ولد بين علي ابن حلال قوي اوعى تقول الكلمه دي تاني خصوصا قدام حازم اللي هيخرب بيتنا انا مستنياك يلا سلام يوه هو الموبايل ده ايه؟ ما بيسكتش ابدا قال ايوه يا راندا طلبية ايه؟ الطلبيه دي مش كانت هتوصل كمان اسبوع؟ لا يا حبيبتي مش هينفع لازم اشوفها بنفسي طيب طب اوكي انا جاية انا جاية حالا دلوقتي باي باي فريدة ده شكله كده لسه مجاش بين علينا بفضلك يا ياسمين نفضلي بس، طب تعالي بس نبص على الموقع. يا باش مهندس، يا بس مهندس. أيوة يا علي في حاجة؟ في رجل جاء وسبلك الشنطة دي. <تصفيق> إيش صلاح الخير جيت، جيت، جيت، جيت، جيت، البيت. جيت، أنا جيت، جيت جيت